النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهن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 وأخذنا منهم نيثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكرو نعمت الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرام إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ ذقت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله هناك بتلية المؤمنون وزلزال زلزال شديد هناك بتلية المؤمنون وزلزال زلزال شديد وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطار فئه منهم يا اهل يثرب يا اهل يثرب لا مقام لكم فرجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرار ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه ثم سئلوا الفتنه وما بها الا يسير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 دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلٌم إلينا والقائلين لإخوانهم هلٌم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا شحَّة عليكم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 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصهم من صياصهم وقد ففي قلوبهم مرعب فرِيقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطواها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وان كنتم تريدن الله ورسوله والدار الاخره والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما يا رسان النبي من يأتي منك نب فاحشة مبينة من يأتي منك نب فاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقُنُّ منك نل لله ورسوله وتعمل صالحة وتعمل صالحة نؤتِها أجرها مروتين واعتذرنا لها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 إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا <سؤال> إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانات والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذائرات والذائرين الله كثيراً والذائرات أعد الله لهم أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيماً وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قدر الله ورسول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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم أجرا كريما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 وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين قد عللنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتؤوي اليك من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 عبد النبي في يستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متى عف سألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تكحو ولا أن تكحو أزواجه من بعده لأبد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 إخوانهم ولا, ولا أبنائ أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله والتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من شلاب ذلك أدنا أي يعرفن فلا يؤذين وكان الله وفور الرحمان لئلا م ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعونين ملعونين أينما ثقفوا وَقُتِلُوا تَقْتِلَانِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَلِي السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِلْمُ اللَّهِ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 اطعنا سادتنا وكبراءنا وقالوا ربنا ان أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا